صلاة الاستسقاء يرحمكم الله صلاة الاستسقاء يرحمكم الله استووا <تصفيق> استووا أقيموا صفوفكم وعتدلوا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله أكبر. الله أكبر.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 إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جو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 علينا حسابهم الله الله أكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 Allahu Akbar Allah السلام عليكم ورحمه الله سلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله